اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نور وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد افلا يعلمو اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ خبير الله اكبر سمع الله لمن حمده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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشطق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا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 فَالن تَرطلَ وَل يأتُونَكَ بِمَثَلٍ إلاا جنكَ بِالحَقّ وَأَحسَنَ تَفْسير الذينَ يُحْشَعرونَ على وجونم إ جَهنَّمَ أُولائِكَ شَرْر م أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلْ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ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 وَأَن زَلناَ مِنَ السَّمئِمَا أَقَهورَ لِنُحِيَ بِه بَلْدَةَم مَّ ييتَ وَنُسقِيَُوا مَِّا خَلَقُنَا أَنعَمَاء وَنُصْطَعُوا مَِّا خَلَقُنَا أَنعَمَ وَأَناس كَثرا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 الله سمع الله لمن حمدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو الذي مراج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما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 قُلم سألكُم عَلَيهِ مِن أجرٍْ إَِّ مَنْ شَأََ التَّخِذَ إلَ رَّ سَبِيلَ قُلْم سْألُكُمَا لَيْهِ مِن وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاه بذنوب عباده خبيرا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 قالوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 إدِنَ الصاطَمُستَقيمَ صاقَ الذيينَ أَن عَتَعَلَهِمْ غَيِْ المَضوب بِعَهم غَيرْرِ غير المَوضضوب بِعَلَهِم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 إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا والَّذينَ لاَا يَدونَ مَ اللهَّهِ إلَهن آخَرَ وَلَا يَقُتُلونًا النَّفْس وَلَا يَقُتُلونًا النَّفْسََّ التي حَرَمَ اللهَّهُ إِللاا بِالحَّ وَلَا يَزْنون وَمَيْ يَفْذَلِِكَ يَللقأَثَامَاب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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير, عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن تاب وعمل صالحا فأولئك ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يتوب إلى الله مَتَبَ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 الله لمن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر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 وَسِيمِيم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا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 فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَرْقَى لِقَلْسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُ مَعِي ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ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 قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّقْنِينَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ حَوْلَهُ إِن قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ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 قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهَا قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَ عَصَا فَإِذَا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 Allaho aqbaro. Alhamdulillah, Rabbil alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawm al-Din, Iyyaaka na'abudu wa Iyyaaka nasta'in.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 السحرة قالوا لفرعون أئن لنا أئن لنا لأجرا ان لنا ان لنا اجرا ان نحن الغالبين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 قالوا لَا ضَرَ إِ إى رَّنَا المُمقَِبون إِا نَطُنَعأَ يُدَخِلَناَا رَبّ نَام إِا نَطُمَعُأَ يَوْ فِ رَلَناَا رَبّناَا خَطيَناَا أَن كُا أَوَلَ المُؤمِنين.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 وَأَنْكُنُوزٌ أَمْقَامٍ كَرِيم كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا تَرَاءُوا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن يَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْمَآخِرِينَ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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربهم донни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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يصعلون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 وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُدْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَسْتُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَاهُمْ وَالْغَوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَالَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين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 as alaayku ala rahmatullah As-seleh wa alaayku ala rahmatullah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 المالين كذبت قوم نوحين المرسلين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 قال وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينَ قَالُوا لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ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 فَأَنْتَ قُلْ هُوَ أَعْطِيَ وَأَطِيعُ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رب أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ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 Alhamdulillah, Rabbil Alhammin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawm, Ad-Din. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ihdina s-sirata al-mustakim. Sira-ta al-lazina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 اللهم اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر ло окно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 Subhana al-malik al-hayyi al-lazhi la-yamoot Subhuhu kudusu Rabbul malayikati wal-ruh La ilaha illa allahu Nastaogfirullah Nasaanuka al-jannata Wa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 أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا يا لو قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم مِنَ القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا وَأَمْطَرْناَا عَلَيهِمَّا قَرًا فَسَأَمَقرَر الْمُنذَرل إِ فِي ذَلِكَ ل آيَتَ وَمَا كانََ أَكثَرهُم مُؤمِنين وَإِنَّ رَبَّّكَ لَهَُ العززُ الرَّحِيم الللههُ وََكْنُ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 Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Deen Iyaka ma'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina s-sirata al-mustafin Siraata al-lazina an'amta golli bon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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص المستقين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ فُنُونكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال رَبِّي أَلَمُ بِمَا تَعمَلون فَكَذَّبُهُ فَخَذَهُم معزابُ يَومَِظَُّ إِهُ كَانَ عَزَابَ يَو مِن عَظِيم إِ فِي ذَالِكَ ل آيَتَوُ وَمَا كََ أَكسَرهُم مُؤمنِنين. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Allahu akbaru. <coughs> As-salamu alaykum wa rahmatullah as alaykum wa rahmatullah Allahu akbar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 وَإِهُ لَتَزيل رَبِّ العالملَمين نَزَل بِهِ الروحُ الأمين على قَلبِكَ بِلسَانٍ رَبين النّبين وَإِهُ لَفِيزُ بُر الأأَوَلين إهُ تَزيل رَبِّ العالممين نَزَل بِهِ الروحُ الأمين.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 Zikrawa ma kunna zhalimeen wa ma tanzalat bihi shayatoin wa ma yanbaghiy lahum wa ma yastati'oon innahum ani ssam'i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 فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم السمع وأكثرهم كاذبون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 Illal ladhina amanu wa amilus solihati wa dhakarullaha kaseeran wantasaru wantasrum min ba'di ma zulimu wa sa ya'lamul ladhina zalamu ayyamun qalbiya qalibun Allahu akram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 السلام عليكم ورحمة, الله. سلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت صبحك قدوس ربنا ورب الملائكه والروح لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بك نعبد وإياك نستعين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 لَن نَجْعَلَنَّهُ هَانُودِيَ أَم بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ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 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 إِنَّ هَٰذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ علما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 وَجدَد آ وَقَومَهَا يَسجدونُونَ لِشَّمْمس مِدونُون اللَّهِ وَزَييَانَ لَ الشَّيُقانانوا أَعْماَا لَهُ وَزَييَّنَ لَ مُ الشَّ يُقانانوا أَعْماَا لَهُم, لهم فَصَدَّهُ معن لا يَهَدُون ان لا يسجدوا لله الذي يخرج الخباء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون اللهم لا اله الا هو رب العرش العظيم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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَظَرْتُ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي مُدُنَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ادله وهم صاغرون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 قال انه صرح ممرد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت معسول ايمانا لله رب العالمين الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتا نو ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك اهله ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 لَّالنِّينِ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما خَفَّت خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله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 وَنِعْمَ الَّذِينَ كَثُرَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده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 و النين والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله اكبر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 الله أكبر 匈LIJim al-S Ehlin uma lei rahmat Nuol o o arta r soci polin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 Bismillahirrahmanirrahim. Allohummarhamna bil Qur'oni al-azimi wa j'alhu lana hujjata ya robbal al alamin. Robbi qilgan hatm al-Qur'onlarni dargohida husni qabul aylah. Hosil bo'lgan savoblardan avvalambor rasul akram sallallohu alayhi va sallam u kishining ahli baytlari, ashabi kiromlar, o'tgan barcha ahli ivon, ahli islomlar hatm al-Qur'onni qilganlardan o'tganlari. umidvor bo'lib duo kutibotganlari, xususan jamoatimizda qo'l ko'tarib o'tirganlarimizdan o'tganlarni Alloh taolo bah. Qur'oning nuri ila qabrlarini munavvar aylah. Alloh taolo bu Qur'onni, kalomingni bu dunyoda hammamiz uchun hidoyatchi, oxiratda shafoatchi bo'lmoqligiga nasib aylagin. Tutgan ro'zalarimizni ham husn-i qabul aylab, oxiratda shafoatchi bo'lib qollarimizdan tutib natinga olib kirishligin Allah hammamizga naibib ayla ota Allah doo ijobat bo'ladigan lahzalardan umidvor bo’lib o’zingdan so’rayimiz so'ragaganimizdan afsallini bergin olo jamoatimizni ichida xsususan xami qu'ru onni qilganlarni yaqillaari bemor ekan uloolo barchalariga shifoyi qomil shifoyi ajil ata qilgan Parvargar Allah o'zing. Bu muhurr onlarni mukammal xatmi qur onlar xatorda qabul aylagan egalari safarga umri safariga chiqlayapgan ekan Safarlarni bexatar qilgan ziyoratlarni o’zing qabul qilgan tinchlida amlitda o’zingni xfzingda borib berishlilarni Allah o’zing muvaffa qilgan. Jamoatimizni uloti olo o’zing xfzi himoyayda asra bosgan qadamlarga ajruh has sanatiyoz oillarimizni soboi bo’lgan. To og'oylarimizni umrlarini Alloh taolo barakotli qilgan, farzand-zurriyatlarimizni salohiyatini ato qilgan, kasbkorlarimizga baraka bergan, imtihonga kiradigan azizlarimiz bor ekan, Alloh taolo imtihonlarni oson, xayrli, barakotli qilgan, yaxshiliklarga vosita bo'lishligini nasib aylagan. Alloh taolo yurtimizni barcha balolardan o'zing asragin. Xalqimizni o'zini rozi qiladigan xalqlardan bo'lishligini nasib qilgan Yurt yurtdagi xar barani yaxshiliklarni bardovom ayla yurtni xizmatida musulmanlarni xizmatidi va bu bo'lib turgan oxtaaran prezidentimiz bohchili barcha rahbarlarimizni ulota olo Rushdi hiddoyatatta bardovom aylab yurt uchun musulmanlar uchun qilyapgan soli hammalarda o'zing yordamchilar bo'lgan ta ola hammalarimizni dunyoy oxirat sadatiga o'zing musharraf qilgan xilgan ibadatlarimizni tutgan rozallarimizni, Bukugan taravih namazu suami bulgan kurallarimizna Allah Ta'ala günahlarimizna keçirilişi gevasiyle kılgan hammalarimizna Allah Ta'ala uzinge mulaqat bulganımızda yuzlarimizni yoruk eylegin Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar ve sallallahu ala seyyidina muhammadin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetika ya rahman rahim <gülüyor>